لله و أ ش ه د أن م ح م د ا ً ع ب د ه ورسيله و ف ا بعد ذ ل ك أ ص د ق الحديث كلام الله و خير الهدي هدي محمد ا ً صلى الله عليه و على آ ل ه و صحبه و سلم و شر ا أ م و ر محدثتها و كل م ح د ث ة بدعه و كل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار خرج ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه أ ن يدل أ م ت ه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ثم قال صلى الله عليه وسلم و إ ن أ م ت ك م هذه جعل عافيتها في أ و ل ه ا وسيصيب آ خ ر ه ا بلاء و أ م و ر تنكرونها قال صلى الله عليه وسلم وتجد فتنه فيرقق بعضها بعضا و ت ج ي ء ا ل ف ت ن ة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف و ت ج ي ء ا ل ف ت ن ة فيقول المؤمن هذه هذه أي هذه ا ل ف ت ن ة التي ستكون سببا في هذاك فيقول هذه هذه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في تمام الحديث فمن أ ح ب أ ن يزحزح عن النار ويدخل ا ل ج ن ة ف ل ت أ ت ه منيته وهو يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ل ي أ ت ي إ ل ى الناس الذي يحب أ ن ي ؤ ت له سيكون حديثنا إ ن شاء الله تعالى في هذا المجلس وفي مجلس ا ل ل ي ل ة ا ل ق ا د م ة أ ي ض ا إ ن شاء الله تعالى عن موقف المسلم من الفتن وسنحرص إ ن شاء الله تعالى في هذه المجالس على بيان بعض ا ل ظ و ا ب ط ا ل ش ر ع ي ة التي ينبغي للمسلم أ ن يتمسك بها و أ ن يحرص على اتباعها لينجو من هذه الفتن وهذا الموضوع س أ ت ح د ث عنه إ ن شاء الله جل وعلا من خلال النقاط س أ ذ ك ر في ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى بعض النصوص ا ل ش ر ع ي ة التي فيها ا ل إ خ ب ا ر ب أ ن هناك فتنا كثيره يعني وقعت وستقع و خ ا ص ة في اخر الزمان ثم بعد ذلك س أ ت ك ل م عن ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة أ وابين في ل الثانية ن ق ط ة و أ فيها إ ن شاء الله تعالى معنى الفتن في ا ل ل غ ة وفي الشرع في اللغة وفي اللغة الشرع ثم في ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة س أ ت ح د ث بشيء من ا ل إ س ه ا ب والتفصيل عن أ ن و ا ع الفتن فالفتن أ ن و ا ع كما س ي أ ت ي وكل هذا إ ن شاء الله تعالى سيكون في هذا المجلس و أ م ا في مجلس ا ل ل ي ل ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى سنسعى س ن ح ر ص ل ل إ ج ا ب ة على سؤال عظيم ومهم جدا وهو كيف المخرج كيف ا م ا خ ر ج من هذه الفتن إ ذ ا س ن ب د أ إ ن شاء الله تعالى في هذا المجلس في بيان ا ل ن ق ط ة الاولى ف أ ق و ل مستعينا بالله جل وعلا قد جاءت نصوص ك ث ي ر ة في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أ ن المؤمن في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا لا بد أ ن يبتلى و أ ن ي م ت ح و أ ن تصيبه فتن ولذلك يقول الله تعالى كما في أ و ل ص و ر ة العنكبوت يقول الله جل وعلا ا مين أ حسب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إ ذ ن فيقول الله تعالى في هذه ا ل آ ي ا ت أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون هذا يعني امر لا يمكن أ ن يقع و أ ن يحشر إ ذ ن فالامتحان والابتلاء لا بد منه لا بد منه وهو س ن ة الله جل وعلا في هذه ا ل ح ي ا ة حسب الناس أ ن ي ت ر ق و ا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبله فليعلمن الله الذين صدق هذه هي ف ا ئ د ة هذا الامتحان والابتلاء حتى يتميز الصادق في إ ي م ا ن ه من الكاذب قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ا الكاذبين إ ذ ن فشاهد من هذه ا ل آ ي ة أ ن الله جل وعلا أ خ ب ر ب أ ن الناس لا بد من أ ن يمروا بهذا الامتحان وبهذا الابتلاء وان يفتنوا, وأن يفتنوا حتى يعني يختبروا بهذه ا ل ف ت ن ة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 والذين آ م ن و ا معه متى ن ص ر ا ل ل ه أ ل ا إ ن نصر الله قريب إ ذ ن ف أ خ ب ر الله جل وعلا أ ي ض ا في هذه ا ل آ ي ة ب أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ن يدخل ا ل ج ن ة دون أ ن يمر بهذا الامتحان وهذا الابتلاء ب حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ي أ ت ك م مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ا ل ب أ س ا ء والضراء وزوزهم اذن فالذين من قبل وعلى ر أ س ه م طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة يعني اصابتهم فتن ع ظ ي م ة فتن ع ظ ي م ة جدا اصابت النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه إ ل ى د ر ج ة أ ن ه م يعني زلزلوا بتلك الفتن والمحن كما حصل ذلك في غ ز و ة الاحزاب أ ح ز ب ص ل ذلك في غ و ة ل أ ح ز ا حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ب ا ل م د ي ن ة فقد أ ح ا ق ت بهم يعني جيوش الكفر و ا ل و ث ن ي ة للفتك بهم واستئصالهم ف ب ل غ ت القلوب ا ل ح ن ا ج ر ك م ا قال تعالى في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب فزل ل الناس حتى يقول ا ل رسول والذي ن آ م ن و ا م ع ه م ت ى ن ص ر الله قال تعالى أ ل ا إن ن ص ر ا ل ل ه قريب أ ل ا إن ن ص ر ا ل ل ه قريب فهذا ه ل آ ي ة أ ي ض ا ان يفي ها ينوي ح ق ي ق ة السابق ة و أ ن الامتحان والابتلاء لا بد منه لذلك يقول الله تعالى أ ي ض ا كما في س و ر ة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم وليختبركم إ ذ ن فهذه ا ل ح ي ا ة لا بد فيها من هذا الابتلاء ومن هذا الاختبار و ف ا ئ د ة م ع ر ف ة المسلم لذلك أ ن يحذر أن يحذر في حال وقوع هذا الابتلاء وهذا الاختبار فالمطلوب من ذلك ل مزيد الحذر لذلك يقول ح ذ ي ف ة رضي الله عنه حذيفه بن اليمن صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر لماذا قال م خ ا ف ة أ ن يدركني إذن فكان ح ذ ي ف ة رضي الله عنه يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الفتن وكان مقصوده من ذلك أ ن يحذر في حال وقوع تلك الفتن وفي حال وقوع ذلك الشر إ ذ ا فهذا هو مقصود يعني م ع ر ف ة المسلم يعني لمثل هذا ا ل أ م ر ولهذا المعنى حتى يعني يحذر من هذا الشر ويحذر في حال وقوع هذه الفتن كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه إ ذ ن فالمسلم يعني من المهم جدا أ ن يدرك هذا المعنى حتى يحتاط ويحذر في حال وقوع هذه الفتن اذن فهذه الدنيا يعني لا بد فيها من هذا الامتحان ومن هذا الابتلاء ومن هذا الاختبار وعلى المسلم أ ن يستعد لمثل ذلك ولذلك يعني ما م ن من, من أ ح د يعني في أ م و ر د ن ي ا إ ل ا وقد مرت به اختبارات وامتحانات اختبارات في ا ل د ر ا س ة يعني في توظيفه في مهنته ف إ ذ ا كانت لك أ و كان يعني من المفروض أ ن تدخل في امتحان واختبار ماذا تفعل لا بد أ ن تستعد ن تراجع يعني الدروس التي من الممكن أ ن ت س أ ل فيها ونحو ذلك إ ذ ا ف إ ذ ا علمت ب أ ن ه سيكون اختبارا فلا بد من الاستعداد له إذن فهذا هو المقصود يعني من هذه النصوص أ ن يبين للمسلم وللمؤمن ب أ ن هذه الفتن و ا ق ع ة و أ ن هذا الاختبار والامتحان كائن وحاصل حتى يستعد له ويحذر ويحتار لدينه في مثل تلك ا ل أ و ق ا ت إ ذ ن فالفتن م و ج و د ة في كل زمان ومكان ولكن لابد أ ن نعلم ب أ ن هذه الفتن ستعظم وستكثر في آخر الزمان. في اخر ل ز م ا ن في آ الزمان ساتر هذه الفتن وسط عمر وقد أ خ ب ر ن ا نبينا الصديق ا المصدر و صلى الله عليه وسلم بذلك ولذلك ثبت في م س ن د ا ل إ م ا محمد أ وغير ه من هديه ابي موسى الاشعري ا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نبينا يديه سعر فتن كقطع الليل المظلم إ ن بين يدي ا ل س ا ع ة فتنه كقطع الليل المظلم إ ذ ا في آ خ ر الزمان ستكون هناك فتن كبيره وعظيمه جدا إ ل ى د ر ج ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالليل المظلم وذلك ل ش د ة سواد هذه الفتن و ل ش د ة خ ط و ر ت ه على دين المسلم و ا م ا ن ه فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن بين يدي ا ل س ا ع ة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا سبحان الله يعني بسبب ت أ ث ي ر هذه الفتن في الناس الواحد منهم يصبح على الايمان إ ي م ن يصبح على ل ا إ ولا ي أ ت ي المساء إ ل ا وهو كافر مرتد والعياذ بالله يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا هكذا يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ب د ر ب ا ل ل أ ع م ا ب ر ب ا ل أ ع م ا ل فتنا كقطع الليل ا ل م ض م و يصبح الرجل فيها مؤمنا ويؤسي كافرا ويؤسي مؤمنا ويصبح كافرا قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من, من الدنيا قليل يبيع به دينه وعقيدته و إ ي م ا ن ه والعياذ بالله وجاء ايضا في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى ي أ ت ي على الناس يوم ٌ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل يقول لا تذهب الدنيا حتى ي أ ت ي على الناس يوم يوم يعني تكون فيه فتن عظيمه وكبيره ويكثر فيها الهرج والقتل وتختلط فيها الامور ويلتبس فيها الحق بالباطل إ ل ى د ر ج ة أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يدري القاتل فيما قتل لا يدري القاتل الذي قتل أ خ ا ه المسلم لو س أ ل ت ه لماذا قتلت و لما أ ج ا ب ه و لما وجد جوابا على ذلك لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل يعني حتى المقتول لا يدري لماذا يعني قتل ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك فقيل كيف يكون ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرج يعني سبب ذلك هو الهرج أ ي اختلاط ا ل أ م و ر والتباس الحق بالباطل في م ث ل تلك ا ل أ ز م ه قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرج ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار وكما جاء في حديث ا ب بكر ة قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني عرف لماذا ذهب إ ل ى النار ل أ ن ه قتل نفسه بغير حق فما بال المقتول قال صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أ خ ي ه أ و صاحبه إ ذ ن فالشهد من هذه ا ل أ ح ا د ي ث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ب أ ن ه س ت ق ع فتن ع ظ ي م ة و ع ظ ي م ة جدا في آ خ ر الزمان ويختلط ع ن ي ت فيها ا ل أ م و ر ويلتبس فيها الحق بالباطل إ ل ى د ر ج ة كما قلنا أ ن يتقاتل الناس ولا ي ذ ر و ا لا يدرون يعني شيئا عن سبب يعني اختلافهم واختصامهم واقتتالهم اذن فهذا يعني ما دلت عليه هذه ا ل أ ح ا د ي ث والمقصود من ذلك كما قلنا أن يستعد ان ل ل لمثل ذلك م م س أ يستعد المسلم لمثل ذلك و أ ن يتزود لمثل ذلك انتقل بعد ذلك إ ل ى ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة إذن عرفنا ب أ ن هذه الدنيا يعني دار فتن ودار ابتلاء وامتحان و أ ن هذه الفتن ستكثر و س ت ع ظ م في آ خ ر الزمان فالسؤال الذي ي أ ت ي بعد ذلك ما هو تعريف الفتن في ا ل ل غ ة والشرع م اما ع ن ى ل اللغة؟ ف في ت ن و ما معنى الفتن ف يتعلق الشرع والاصطلال؟ ب ا ل ل غ ة فالفتن في ا ل ل غ ة جمع ماذا يا ج م ع ه الفتن جمع ف ت ن ة الفتن جمع ف ت ن ة و ا ل ف ت ن ة معناها في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الاختبار والامتحان هذا هو معنى ا ل ف ت ن ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الامتحان والاختبار ولذلك تقول العرب فتن الرجل الذهب تقول العرب فتن الرجل الذهب يفتنه ف ت ن ة إ ذ ا أ د خ ل ه النار لينظر ما جودته إ ذ ا تقول العرب فتن هذا الرجل الذهب بمعنى أ ن ه أ د خ ل ه النار حتى يعني يختبر يعني جودته وسلامته ب ن الشوائب لان الذهب إ ذ ا خالطه ل ط ه غيره إ ذ خ شيء آ خ ر يعني من تراب ونحوه إ ذ ا أ د خ ل ت ه النار ف إ ن ذلك الذهب سينفع وينفصل عن الشيء الذي خ ل ط ه إ ذ ا أ د خ ل ت الذهب النار ف إ ن الشيء الذي خ ل ط الذهب سينفصل عن الذهب ويبقى ذلك الذهب ماذا خالصا فهذا هو يعني اصل يعني معنى ا ل ف ت ن ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هو الامتحان والاختبار تقول فتنت الذهب أ ي امتحنته واختبرت يعني جودته وسلامته من الشواذ إ ذ ن ف ا ل ف ت ن ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي الامتحان وهي الاختبار و أ م ا في الشرع فمعناه قريبا ً من المعنى اللغوي ل أ ن ا ل ف ت ن ة في الشرع أ ي ض ا ً هي الاختبار والامتحان والمراد ب ا ل ف ت ن ة في الشرع ما يصيب الانسان لاجل اختبار إ ي م ا ن ه ودينه و ل أ ج ل اختبار ثباته على هذا الدين فكل ما يصيب ا ل إ ن س ا ن ليختبر وليمتحن في دينه و إ ي م ا ن ه وفي ثبته على هذا الدين و ا ل إ ي م ا ن يسمى في الشرع أ ي ض ا ً م ا ذ ا ف ت ن ة كما قال تعالى في ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة في آ ي ة العنكبوت أحسب الناس أن أن يمتحى الناس ويختبر يتركوا يقولوا آمنا لا فالمراق الفتنة الآية يفتنون في وهم هذه للهد ويعتبر إ ي م ا ن ه ويعرف يعني قدر ثباته على هذا الدين وعلى هذه العقيده وعلى هذا الايمان اذا فهذا هو معنى الفتنه في الشرع ايضا ننتقل بعد ذلك إ ل ى ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة وهي من أ ه م نقاط هذا الموضوع وهذا الدرس و ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة سنتكلم فيها إ ن شاء الله تعالى عن أ ن و ا ع الفتن عن أ ن و ا ع الفتن حتى يعني يدرك المسلم يعني هذه الفتن و أ ن و ا ع ه ا وحتى ي ت ه ر ويعرف كيف يتعامل مع كل نوع من أ ن و ا ع هذه الفتن إ ذ ا قابلته وواجهته إ ذ ن ف أ ق و ل الفتن يعني أ ن و ا ع ك ث ي ر ة جدا الفتن أ ن و ا ع ك ث ي ر ة جدا ولكن الفتن كلها يمكن أ ن تقسم إ ل ى قسمين جميع الفتن يمكن أ ن تقسم إ ل ى قسمين و إ ل ى نوعين النوع ا ل أ و ل والقسم ا ل أ و ل ما يعرف بفتنه الشهوات والقسم الثاني والنوع الثاني ما يعرف بفتنه ماذا الشبهات إ ذ ن الفتن نوعان فتن شهوات وفتن ماذا شبهات فتن الشهوات هي التي تكون سببا في فساد عمل المسلم وفي فساد يعني قصده وارادته هذا الذي تسببه فتن الشهوات ففتن الشهوات تكون سببا في فساد ماذا؟ عمل ا ل إ ن س ا ن وقصده و إ ر ا د ت ه و أ م ا فتن الشبهات فهي التي تفسد على ا ل إ ن س ا ن ماذا ع ل م ه و تصوره ل ل أ ش ي ا ء و معتقده و نحو ذلك إ ذ ا ففتن الشهوات تؤثر في فساد العمل نختصر تؤثر في فساد العمل وفتن الشبهات تؤثر ماذا في فساد العلم والتصور والمعتقد وهذان النوعان من الفتن جاء ذكرهما في كتاب الله جل وعلا في ع د ة آ ي ا ت فيقول الله جل وعلا في النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع الفتن و أ ع ن ي بذلك فتن الشهوات يقول الله جل وعلا كما في س و ر ة آ ل عمران زين للناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقرطره من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرث ثم قال تعالى ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن الماء إ ذ ن فجميع هذه المذكورات من فتن هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا وهي من فتن ماذا الشهوات وهي من فتن الشهوات لماذا ل أ ن ه ا قد تتسبب في فساد ماذا عمل المرء وتتسبب في فساد قصده و إ ر ا د ت ه فيقول الله تعالى في هذه ا ل آ ي ة زين للناس حب الشهوات من النساء فالنساء ماذا ف ت ن ة وهي من فتن الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين و ا ل ق ر ا ط ي ر ا ل م ق ر ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرم كل هذه المذكورات من فتن هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا بل هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا يعني في ا ل ح ق ي ق ة كلها ف ت ن ة هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا كلها ف ت ن ة خلقها الله جل وعلا ليفتن ف ي ه ا العباد ومعنى ليفتن يا ج م ا ع ة ماذا أ ي ليمتحنه وليختبره إ ذ ن فهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا خلقها الله جل وعلا ولما خلق الله جل وعلا هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا يعني جعل فيها من الزينه والزخرف ل أ ج ل ماذا امتحان الناس بها واختبارهم به كما يقول الله جل وعلا زين للذين كفروا ا ل ح ي ا ة الدنيا زين للذين ك ف ر ويسخرون ا ا ل ح ا الدنيا ة و من الذين آ م ن و ا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه ة والذين انتقوا و ق ف م ي ويقول م ا ل ق ا م ة و ي الله تعالى في آ ي ة أ خ ر ى من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا من كان يريد الحياة يريد من الدنيا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 وزخرفها ل ي ب ت ل بذلك الناس ويمتح و ي م ظ ر من سيركب إ ل ى هذه الدنيا ويطمئن إ ل ي ه ا ويختارها على الدار ا ل آ خ ر ه فيكون مصيره النار والعذاب والعياذ بالله ومن سيؤثر ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر ى على هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ا ل ز ا ئ ل ا ل ف ا ن ي فيكون مصيره م ا ا ل ج ن ة ولهذا يقول تعالى في هذه ا ل آ ي ة من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها ن و ف ي إ ل ي ه م أ ع م ا ل ه م فيها وهم فيها لا يبخسون لا يبخسون ولكن ما هو م آ ل ه م ومصيرهم يوم ا ل ق ي ا م ة قال اولئك الذين ليس لهم في ا ل آ خ ر ة إ ل ا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ويقول الله تعالى في آ ي ة أ خ ر ى في بيان هذا المعنى أ ي ض ا انما مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى ل ل ح ي ا ة الدنيا مثل ضربه الله تعالى ل ل ح ي ا ة الدنيا ليعرف المؤمن ح ق ي ق ة هذه ا ل ح ي ا ة و أ ن ه ا لا تساوي شيئا فيقول الله جل وعلا إ انما مثل الحياه الدنيا كماء كماء أ ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام قال تعالى حتى إ اذا أ اخذت الارض زخرفها وزينت ا ل من العلم ان الارض إ ذ ا أ ص ا ب ه ا يعني جذب و ق ح يعني تكون لا شيء فيها لا ن ب ت فيها ولا خ ب ر ة فيها ولكن ما أ ن ينزل الله جل وعلا عليها الماء إ ذ ا بها ماذا يعني تنبت ماذا يعني نباتها و ز ر ع ه وتبدو تلك ا ل أ ر ض يعني ها م ز ي ن ة و م خ ض ر ة يعني تعجب يعني من ينظر اليه, إليه وتسر من يراه فقال تعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم ت غ ن ى ب الموت أ يعني هذا هذه ا ل ز ي ن ة و هذا الزخرف و هذا ا ل ج م ا ل التي كانت عليه هذه ا ل أ ر ض يعني أ م ر ماذا زائد لا يدوم و لهذا إ ذ ا جاء يعني فصل آ خ ر من الفصول التي تتوقف فيها ا ل أ ن ط ا ر و يحصل بسبب ذلك الجذع اذا بتلك النباتات التي كانت يعني م خ ض ر ة و ب أ ل و ا ن م خ ت ل ف ة إ ذ ا بها ماما تيمس و ي ي ع ن تذهب و لا يبقى شيء من تلك ا ل ز ي ن ة و من ذلك ا ل ز خ م ف ه ذ ا هو مثل الحياه ة الدنيا ذ الدنيا هو م ث الحياة ا ل فالحياة ومزخرفة الدنيا أنها الناس لأول وهلة يعني, أنها يعني مزينة ويظن قد تبدو يعني ان يعني زينتها يعني سيبقى و سيدوم و لك ربنا جل و علا أ خ ب ر بعكس ذلك و أ ن هذه الدنيا مهما قال أ م د ه ا و وقتها فلا بد أ ن ي أ ت ي م ا م ا وقت ستزول فيه و ت ف ن ى فيه هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا و لا يبقى إ ل ا يعني ما قدمه ا ل إ ن س ا ن ل آ خ ر ه من تقوى لله جل وعلا ومن عمل صالح إ ذ ن هذا هو يعني المثل الذي ضربه الله جل وعلا في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا والمقصود من كل هذه النصوص بيان أ ن هذه الدنيا خلقها الله جل وعلا ل ي ب ت ي ب ه ا الناس و ل ي م ت ح ن ب ه ا الناس و ل ي خ ت ب ر ب ه ا العباد ل و ذ ل ك ف ا ل و ا ج على ل ا م س ل م أن ي ح ذ ر أن ي ح ذ ر من ه ذ ه ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ومن زينتها و ز خ ر ف ه ا لا وأن ي غ ت ر بذلك ف ا ل ل ل م م س ا ذ ي يعرف ه ذ ه ا ل ح ق ق ي ة ل ا يغتر ب ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ز ي ن ت ه ا ل أ ن ه يعلم ب أ ن متاع الدنيا يعني متاع, متاع زائل وقليل كما قال تعالى وما الحياه الدنيا إ ل ا متاع الغرور اذن فهذه ح ق ي ق ة ينبغي ع ي ي ن للمسلم يعني ان يقف عليها وكثيرا ما يغتر بهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا مع ا ل أ س ف كثيرا ما ن ق ت ر بهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا مع الاسف فيعني ننهمك فيها ونغرق في شهواتها ويعني في مشاكلها ونغفل ر ق ي م ش ا ك ه ا ونغفل عما خلقنا ل أ ج ل ه إ ذ ا فالعبد يعني لم يخلق لاجل الا يخلد في هذه ا ل أ ر ض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا م انما ل ل ل ي و د ي ا إلا مثل الدنيا كراكب استظل ب ش ج ر ة ثم ذهب وترك هذا هو يعني مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا يضربه أ ي ض ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن فهذه ا ل ح ي ا ة يعني دار عبور دار مرور ليس, ليس فيها مستقر فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ش ج ر ة التي يجيدها المسافر في أ ث ن ا ء طريقه فينتفع بظلها ويستفيد منها ب ر ه ة من الزمن ثم يذهب ويتركها وراءه وخلفه هكذا ينبغي ع ي ي أ ن يكون فهم المسلم لهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا فهي دار عبور وليست دار خلود هي قطره ي قطرة ل ل آ خ ر ة وهل رايتم يا ج م ا ع ة ي ع ن ي إ ن س ا ن ا بنى بيتا فوق قطره ما ر أ ي ن ا ه ذ ا ا ل آ ن مع ك ف ر ه البناء الفوضوي عندنا وكذا ما ر أ ي ن ا أ ن إ ن س ا ن ا يعني بنى بيتا واستقر فوق ق ن ط ر ة ل أ ن الجميع يعلم ب أ ن هذه القنطره هي للعبور فقط تعبر عليها من ضفه إ ل ى أ خ ر ى هذا هو يعني دور هذه القنطره فهكذا أ ي ض ا يعني هذه الحياة الدنيا, فهذه الحياه الدنيا يعني قنطره يعني يعبر من خلالها المسلم يعني من هذه الدار إ ل ى الدار ا ل آ خ ر إ ذ ن فالحاصل والشاهد أ ن ه لا ينبغي للمسلم أ ن يغتر في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها وشهواتها وعلى المسلم يعني ان يدرك بان يعني هذه الدنيا مهما كان فيها من زخرف و ز ي ن ة و م ت ا ح فما عند الله جل وعلا من المتاع خير و أ ف ض ل و أ ب ق ى كما قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى الناس مع ا ل أ س ف كثير من الناس يؤثر ا ل ح ي ا ة الدنيا بمعنى أ ن ه يختار ا ل ح ي ا ة الدنيا على الاخذ ل أ ن ا ل ا خ ر ة عنده غير لم يره والناس يعني تؤثر و ت أ خ ذ فقط بما تلمسه هو مع ا ل أ س ف الشديد يقول تعالى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا تختارونها والواقع أ ن ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى ف ا ل آ خ ر ة خير يعني في نوعيتها يعني ن و ع ي ة المتاع ا ل أ خ ر ى خير من متاع الدنيا الاف المرات بل لا مجال ل م ق ا ر ن ة هذا مع هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه إ ذ ن ف ا ل آ خ ر ه خير ثم ا ل آ خ ر ة أ ي ض ا هي ا ل أ ب ق ى يا ج م ا ع ة ا ل آ خ ر ة هي ا ل أ ب ق ى ل ل إ ن س ا ن فمتاع ا ل آ خ ر ة خير من متاع الدنيا ومتاع ا ل آ خ ر ة أ ب ق ى و أ م ا متاع الدنيا فهو زائل ولذلك سماه الله تعالى بمتاع الغرور يغر الناس ولكنه زائل وفان إ ذ ن فالواجب على المسلم ي ع ن يحذر أن ي من هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا وزخرفها ي ي ع ن وزينتها وشهواتها ولا نريد ع ان يفهم منا الناس من ه ذ ان الكلام أ المسلم يعني خلق فقط للصلاه و الصيام و ح و و ذلك أ ن ه لا نصيب له من هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا الجواب لا ج و ا ب لا بل هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا فيها من الطيبات ما فيها والله جل وعلا لم يحرم على المسلم الطيب مما هو يعني موجود في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا قال تعالى قل من حرم ز ي ن ة الله قل من حرم ز ي ن ة الله التي أ خ ر ج ل ع ب ا د ه و ا ل ط ي ب ان ت م الرزق قل ه ي ل ل ذ ي ن آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا خ ا ل ص ة أو خ ا ل ص ة ي و م ا ل م ي ن ويقولون ان المسلمين ج ب عليه أ ي ح ج ر م ن ش ه و ا ت ه ذ ه ا ل د ن ي ا ف ل ي س ا ل م ع ن ى أن ل المسلمين يتمتع ا المسلم بما و ي ك و ل هناك ا م ح يحتوي على ا ل م س ل م يتمتع بطيبات هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول حبب الي من دنياكم النساء وجعلت ق ر ة عيني في ا ل ص ل ا ة إ ذ ن فما أ ح ل ه الله وما كان طيبا في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا فلك أ خ ذ ه والتمتع به وإنما الذي ي ح ر م على ا ل إ ن س ا ن هو أ ن ينشغل بهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا عن ا ل غ ا ي ة التي خلق ل أ ج ل ه ا اذن هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا خلقك الله تبارك وتعالى فيها لتحقيق غ ا ي ة ع ظ ي م ة وهي ع ب ا د ة الله جل وعلا وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدوه فهذه هي ا ل غ ا ي ة التي خلقت ل أ ج ل ه ا و ل أ ج ل تحقيقه فلا يجوز لك أ ن تنشغل بهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ومتاعها وشهواتها إ ل ى د ر ج ة أ ن تنشغل عن ا ل غ ا ي ة التي خلدت ل أ ج ل ه وقد نبه الله تعالى على هذا المعنى في آ ي ة ا ل ج م ع ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله وذروا ا ل ب ا ئ ع إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله أ م ر الله جل وعلا في تلك ا ل ل ح ظ ة وفي ذلك الوقت بالساعه والذهاب إ ل ى المسجد لسمام الذكر و ا ل خ ط ب ة وحضور ا ل ص ل ا ة و ذ و ا البيع ف إ ذ ا حضرت أ و حضر وقت ا ل ع ب ا د ة لا يجوز أ ن تنشغل عنها ببيع وشراء ونحن ذلك من أ م و ر الدنيا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 بمعنى أ ن ك م إ ذ ا أ د ي ت م الواجب الديني فحينئذ لا مانع من الرجوع إ ل ى شؤونكما ل د ن ي و ي ة ومشاغلكما ل د ن ي و ي ة ف إ ذ ا ق ض ي ت ص ل ا ه فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتغوا من فضل الله ولكن مع ذلك يذكرنا ربنا جل وعلا ذ ه ئ ا ب ا ل غ ا ي ة التي خلقنا ل أ ج ل ه ا يعني في حالي في حال يعني رجوعك إ ل ى مشاغلك ا ل د ن ي و ي ة ف إ ي ا ك أ ي ض ا أ ن تنسى ا ل غ ا ي ة التي خلقت ل أ ج ل ه وهي ع ب ا د ة الله ذكر الله ط ا ع ة الله جل وعلا ولهذا قال ف ت ش ر و ا في ا ل أ ر ض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثم يعني بعد ذلك يعني ذكر الله جل وعلا فيها آ ي ة ذم أ و ل ئ ك الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما في خطبته وذهبوا يعني للقاء ي عير ن ع ي يعني جاءت ب ت ج ا ر ة ونحو ذلك و إ ذ ا ر أ و ا ت ج ا ر ة لهو فضوا إ ل ي ه ا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن ا ل ت ج ا ر ة والله خير ا ل ر ا ز ق ي إ ذ ن فهذه ا ل ح ق ي ق ة يعني لا بد أ ن نفهمها يعني تمام الفهم اذن فهذه الحياه الدنيا, أو فهذه الحياة الدنيا خلقها الله جل وعلا ل ل إ ن س ا ن ليتمتع بحلها و بما فيها من طيب و يترك فيها ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه من م أ ك ل ومشرب وملح ولكن في حال تمتعك بهذه ا ل ح ي ا ة الدنيا وحلالها وطيبها إ ي ا ك أ ن تنسى ا ل غ ا ي ة التي خلقت ل أ ج ل ه ا وهي ع ب ا د ة الله جل وعلا و ط ا ع ة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله جل وعلا ثم ينبغي أ ن نعلم في بيان الفتن و أ ن و ا ع ه ا أ ن أ ع ظ م ما في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا من ف ت ن ة شيئان ف ت ن ة النساء و ف ت ن ة الماء أ ع ظ م فتن هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا هذان الشيئان اولا ف ت ن ة النساء ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه ا ل ف ت ن ة يعني في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة بل جاء ا ل ت ح ذ ي ر منها حتى في ا ل ق ر آ ن الكريم كما في ا ي ة آل ع م ر ا ن زين زي للناس حب ش ه و ا ت من النساء يعني لما ذكر الله تعالى شهوات الدنيا وفتنها بدا بذكر ماذا النساء ل أ ن ف ت ن ة النساء أ ع ظ م ف ت ن ة أ ع ظ م ف ت ن ة ي ب ت ل بها الناس والرجال ولهذا يقول الله تعالى في آية أخرى ايه ل ل والبنون م ا ز ن الدنيا يعني ة الحياة ذكر ا ت الفتنتين فتنة وفتنة ي وفي ن البنون المال مال ذ ك ر فتنة البنون إشارة ل إ ى فتنة المال ن لأنه لا بنون س ا لا ء ن غير ن س ا ء والبنون أ ز و ف ق ا تعالى المال ا ل و ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل ب ق ي ا ت الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ا ل ا ولذلك جاء في الصحيحين من حديث م س ا م ة بن زيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركتم بعد على فتنة هي أضر على الرجال ن النساء ما تركت ب ع د ف ت ن ة هي أ ض ر على الرجال من النساء وفي صحيح مسلم من حديث أ ب ي سعيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الدنيا ح ل و ة خضره ح ل و ة المذاق خ ض ر ه المنظر تعجب من ذاقها ومن ر أ ه إ ن الدنيا ح ل و ة خ ض ر ة و إ ن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ف ت ن ة الدنيا عموما فاتقوا الدنيا ثم حذر من ف ت ن ة النساء خصوصا ل أ ن ف ت ن ة النساء من أ ع ظ م فتن هذه ا ل ح ي ا ة فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول ف ت ن ة بني إ س ر ا ئ ي ل كانت في النساء فحذر النبي صلى الله عليه ل و س من م هذه الفتنه ا ل ف ت ن ة ا ل ث ا ن ي ة وهي من أ خ ط ر الفتن أ ي ض ا ف ت ن ة المال فتنة المال وجاء ذكرها ايضا في آ ي ة آ ل عمراء والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والعرض كل هذه ا ل أ ش ي ا ء من فتن المال حذر الله تبارك وتعالى في منها في هذه ا ل آ ي ة وجاء التحذير منها أ ي ض ا في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الترمذي عن كعب بن عيار رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ا م ة ف ت ن ة وان فتنه ة ا م ة المال, لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال ف أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ف ت ن ة هذه ا ل أ م ة ا ل م ح م د ي ة ستكون في المال والواقع عباد الله أ ك ب ر شاهد على ذلك فكم أ ف س د هذا المال يعني من ص ي ل ا ت ومن ارابات ومن صداقات وكم أ ف س د يعني من ع ل ا ق ة أ خ و ة بين وبين المتاخين والمتحابين وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال و إ ن ف ت ن ة أ م ة المال ولذلك ثبت ايضا في الصحيحين عن عمل بن عوف رضي الله عنه أ ن ابا ع ب ي د ة ا بن الجراح رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ص ل ا ة الفجر فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يعني ر أ ى اناسا ليس من عادتهم أ ن يصلوا في مسجدهم خاصه ب ص ل ا ة الفجر يعني ج ا ء و ا من مناطق و أ ح ي ا ء ب ع ي د ة من مسجده فصلوا في مسجده في يعني ذ ل ك اليوم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم به أ ب و ع ب ي د ة من البحرين قالوا أ ج ل يا رسول الله ل أ ن هذا المال هو من جاء به لحضور تلك ا ل ص ل ا ة مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم, عليكم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يخشى الفقر على أ ص ح ا ب ه ل أ ن كثيرا منهم إ ن م ا تربوا في حضن ي هذا الفقر ع ش و ف ق ر ا قال والله ما الفقر أ خ ش ى عليكم ولكن أ خ ش ى عليكم أ ن تبسط عليكم الدنيا يعني بمالها ونحو ذلك أ ن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ف ت ن ف س و ه ا كما ت ن ف س و ه ا فتهلككم كما أ ه ل ك ت م ف أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن هذه الدنيا وهذا ا ل م ا كثيرا ما يتسبب في تنافس الناس فيه تنافسا غير ش ر ي ع كما يقال ويكون والعياذ ب ا ل ل سببا في هذا الناس ان شاء ا ل ع ا ل ى الى ا ب ا العشاء ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن عوف رضي الله عنه أ ن أ ع ظ م ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه و ي خ ش ا ه على أ م ت ه عموما وعلى أ ص ح ا ب ه خصوصا هو فتنه يعني هذا المال و أ ن يكون سببا في ت ن ف س الناس عليه ويكون بالتالي والعياذ بالله سببا في هلاكه ولهذا قال ولكن أ خ ش ى عليكم أ ن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها أ ي كما تنافسها من, من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتم ومن أ ع ظ م ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت في التحذير من ف ت ن ة المال مرره الداربي وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعا ارسلا في ز ر ي ب ة غنم ب أ ف س د لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه معنى هذا الحديث باختصار أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر في هذا الحديث ب أ ن الذئب اذا ل ئ ب إ ذ دخل في ز ر ي ب ة غنم فانه إ ن ه ه يفسد ي ف فسادا الذئب إذا دخل عظيم زريبة غ م ف إ ن يفسد فيها فسادا عظيم ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن حرص الانسان على المال يفسد دينه أ ع ظ م من إ ف س ا د ذلك الذئب في تلك الزريبه هذا هو معنى الحديث باختصار يقول ما ذئبان يعني ي ليس ذئبان ج ا ئ ع ة أ ر س ل في زريبه غانم ب أ ف س د لها من حرص المرء على المال يعني أ ن حرص المرء على المال يفسد عليه دينه أ ك ث ر من إ ف س ا د ذلك الذئب في الزريق و أ ي ض ا حرص ا ل إ ن س ا ن على الشرف والمقصود بالشرف هنا الرياسه و ا ل م س ؤ و ل ي ة وهذا موجود أ ي ض ا في كثير من الناس يبتلى بحب الرياسه وبحب ا ل م س ؤ و ل ي ة فتكون أ ي ض ا يعني سببا في ه ن ا ك د ي ن ي لعدم قيامه بحق تلك ا ل م س ؤ و ل ي ة حق القيام فيكون إ ف س ا د هذا المرء لدينه و إ ي م ا ن ه وعقيدته بسبب حرصه على هذه المسؤوليه ة وعلى ذ ه اعظم ل ر ئ ا س ة أ من إ ف س ا د ذئب تلك ا ل ز ر ي ع إ ذ ا فالحرص على المال والحرص على المسؤوليات يفسدان على المسلم دينا و إ ي م ا ن ه أ ع ظ م من إ ف س ا د ذلك ذ ئ في تلك الزريبه ذ ا هو معنى الحديث باختصار إ ذ ن فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ل ئ ب ا ن جائعان ارسل في ز ر ي ب ة غمد ب أ ف س د لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه و ك ل م ة بدينه م ت ع ل ق ة ب ك ل م ة ماذا أ ف س د يعني أ ف س د لدينه إ ذ ن فهذا القسم ا ل أ و ل تكلمنا فيه عن النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع الفتن وهي فتن م ا ذ الشهوات ا فتن تتسبب في فساد م ا ذ ا عمل ا ل إ ن س ا ن وفي فساد إ ر ا د ت ه وقصده س أ ت ح د ث عن النوع ا ل آ خ ر من أ ن و ا ع الفتن وهو فتن م ا ذ الشبهات ا ولكن أ خ ت ص ر قليلا لضيق ا ل و ق ت إ ذ ا ف أ ق و ل النوع الثاني من أ ن و ا ع الفتن هي فتن ماذا الشبهات وهذه الفتن كما قلت تكون سببا في فساد ماذا في فساد تصور ا ل إ ن س ا ن وفي فساد علمه وعقيدته وهذا النوع أ ي ض ا من الفتن جاء ذكره في آ ي ة في س و ر ة آ ل ع م ر ا ن حيث يقول الله جل وعلا هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات يعني بينات واضحات لا ت ك ا تخفى على الناس منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب و أ خ ر متشابهات أ خ ر متشابهات يعني هناك نصوص في ا ل ق ر آ ن م ت ش ا ب ه ة أ ي غامض وغير و ا ض ح ة يعني تمام الوضوح يقول الله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زيغ في في فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة إ ذ ا فالذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون يتبعون يعني من هذا ا ل ق ر آ ن النصوص المتشابهه النصوص المتشابهه ومقصودهم بذلك م الفتنه ذ ا ا حتى على يلبسوا ي الناس ن أمر د م حتى يلبسوا على الناس أ م ر دينهم فيتبعون النصوص الغامضه ويتركون النصوص الواضحه البينه ولذلك نجد مثلا يعني بعض أ ه ل ا ل ب ي د ة يستدلون من ا ل ق ر آ ن على أ ن الله تعالى لا يرى يوم القيامه القيام ولا يراه المؤمنون يوم القيامه ويستدلون بقوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا تدركه مع ان الايه لما لم تذكر النظر وانما ذكرت م ا ذ ا الادراك ه والاحاطه فالله تعالى قال لا تدركه الابصار بمعنى ان الابصار لا تحيط به حتى لو راته فانها لا تحيط به فيستدلون بمثل هذا النص الغامض المتشابه يعني على بدعتهم ويتركون النصوص ا ل ك ث ي ر ة ا ل و ا ض ح ة من الكتاب و ا ل س ن ة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ك م سترون ربكم يوم ا ل ق ي ا م ة كما ترون القمر ل ي ل ة البضر لا تضامون في رؤيته حديث واضح جدا ويقول الله تعالى للذين أ ح س ن و ا ا ل ح س ن و ز ي ا د ة والزياده فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب فسرها بماذا بالنظر إ ل ى وجه الله تعالى اذن فهذا هو حال أ ه ل الزيد والضلال يتبعون النصوص المتشابه ليلبسوا على الناس يعني م ر دينه فيقول الله تعالى ف َ أ َ م َّ ا الذين ََِّ في ِ قلوبهم ُُِِْ ز ي ًْ ا فيتبعون ََََُِ ما َ تشابه ََََ منه ُِْ ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله إ ذ ن فهذه ا ل ف ت ن ة ا ل م ذ ك و ر ة في هذه ا ل آ ي ة هي ف ت ن ة ماذا ف ت ن ة الشبهه يقصد منها يعني إ ف س ا د ا ل ع ق ي د ة على الناس و إ ف س ا د العلم والتصور على الناس ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يتبعون ما تشابه منه ف أ و ل ئ ك الذين سمى الله فاحذروه فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنم الذين يتبعون النصوص ا ل م ت ش ا ب ه ة ا ل غ ا م ر ة بقصد إ ض ل ا ل الناس وتلبيس الدين عليه إ ذ ن فهذه ا ل آ ي ة والحديث يعني فيهما يعني تحذير من هذا النوع من أ ن و ا ع الفتن وهو فتن ماذا الشبهات ولذلك يعني جاءت أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة في ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها التحذير من البدع و أ ه ل البدع كقول النبي صلى الله عليه وسلم وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء ا ل ر ش ي د ي ن المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات وهذا في ا ل ح ق ي ق ة يعني فيه تحذير من فتن الشبهات ل أ ن أ ه ل البدع يعني ي أ ت و ن ماذا بشبهات يلبسون بها على الناس أ م ر دينهم وعقيدتهم و إ ي م ا ن ه م فكل النصوص التي فيها التحذير من البدع والتحذير من أ ه ل البدع هي في ا ل ح ق ي ق ة كلها يعني تحذر المسلم من هذا النوع من أ ن و ا ع الفتن وهي فتن ماذا الشبهات وهذه الفتن كما قلنا يعني فتن تتسبب في إ ف س ا د ماذا العلم على المرء تفسد عليه علمه وتصوره وعقيدته اذن ف أ ل ح ص ل ا ل آ ن أ ن الفتن نوعان وقسمان فتن شهوات وفتن ماذا شبهات فتن الشهوات هي التي تفسد على المسلم ماذا عمله و إ ر ا د ت ه وقصده وفتن الشبهات وهي التي تفسد على المسلم علمه وعقيدته وتصوره وينبغي ان نعلم أ ن هناك ف ت ن ة ع ظ ي م ة و ع ظ ي م ة جدا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بل حذر منها كل ا ل أ ن ب ي ا ء وهي ف ت ن ة من يا ج م ا ل د ج ا ه ف ت ن ة المسيح الدجال, فتنة المسيح الدجال. ولعل هذه ا ل ف ت ن ة هي أ ع ظ م ف ت ن ة سيعرفها التاريخ لم تقع بعد وستقع وستكون ق ع و س ت هي أ ع ظ م ف ت ن ة يعرفها تاريخ البشريه ولعظم هذه ا ل ف ت ن ة كما قلت حذر منها جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل يعني ما من نبي بعثه الله جل وعلا إ ل ا وحذر أ م ت ه يعني هذه ا ل ف ت ن ة ولذلك يعني كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر بتحذير أ ص ح ا ب ه من هذه الفتن حتى يعني جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث عن بعض الصحابه يعني قال يعني حتى ظ ل ن ا ب أ ن الدجال خل هذا الحائط لشده تحذير النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منه ومن من فتنته الجواب الذي أ و الشيء الذي أ ر د ت ذكره وبيانه لماذا ف ت ن ة الدجال كانت من أ ع ظ م الفتن ل أ ن ف ت ن ة الدجال جمعت بين هاتين الفتنتين ف ت ن ة الدجال جمعت بين فتنه الشبهه و ب ي ن ف ت ن ة الشبهات ف ف ت ن ة الدجال فيها ف ت ن ة من ج ه ة الشبهه والشبهات ومن ج ه ة ماذا الشهوات ففيها فتنه من ج ه ة الشبهات ل أ ن ا ل ت ج ا ل س ي أ ت ي ومعه شبهات ع ظ ي م ة و ع ظ ي م ة جدا شبهات ع ظ ي م ة ي أ م ر السماء أ ن تكبر فتكبر ي أ م ر ا ل أ ر ض أ ن تنبت فتنبت ويدعي ماذا ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة ويقول أ ن ا الرب فهي ياتي بهذه الشبهات ا ل ع ظ ي م ة التي لا يثبت أ م ا م ه ا إ ل ا المؤمن قوي ا ل إ ي م ا ن و ي أ ت ي أ ي ض ا ب ف ك ر ة مال الشهوات ا فالدجال ي أ ت ي أ ي ض ا بالدنيا ولذلك كما قلنا ي أ م ر الله س م ا ء أ ن تمطر تمطر ي أ م ر الله ر ض أ ن تنبت فتنبت وهذه من شهوات الدنيا المطر والنبات والحرب وجاء أ ي ض ا أ ن هذا الدجال يعني ي خ م ر ا ل أ ر ض أ ن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها من ذهب و ف ض ة وغير ذلك ولذلك اليهود لما كان اليهود أ ص ح ا ب د ن ي ا فهم أ و ل من يتبع الدجال ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الصحيح وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ب أ ن ه سيتبع الدجال سبعون أ ل ف ا من يهود أ ص ب ه ا يتبعون الدجال ل أ ن ه ي أ ت ي ومعه م ا ذ ا هذه الدنيا معه يعني كنوز هذه الدنيا وزخارف هذه الدنيا إ ذ ن فهو ف ت ن ة ع ظ ي م ة و ع ظ ي م ة جدا ولذلك حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم أ ش د التحذير وحذر منها أ ي ض ا جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل أ ي ض ا في ختام بيان هذه ا ل أ ن و ا ع أ و د فقط أ ي ض ا أ ن انبه على نوع آ خ ر من أ ن و ا ع الفتن احنا قلنا الفتن نوعان فتن شهوات وفتن شبهات أ ي ض ا الفتنه كثيرا ما تطلق في النصوص ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة وفي كلام السلف والعلماء ويراد بها ما يحصل بين المسلمين من اختلاف وتنازع واقتتال ونحو ذلك فما ي خ ص ل بين المسلمين وفي المسلمين من اقتتال واختلاف ونزاع يسمى أ ي ض ا في النصوص ا ل ش ر ع ي ة ف ت ن ة ولذلك في الاحاديث التي مرت م ع ن ا جاء ذكر شيء من ذلك إ ن بين يدي ا ل س ا ع ة فتنا كقطع ا ل ي ل المظلم والمراد بهذه الفتن ة ما سيكون في آ خ ر الزمان من ك ف ر ة ماذا اختلاف الناس وتنازعهم و ا ق ت ت ا ل ه فيقتل المسلم أ خ ا ه ولا يدري لماذا قتله ولا يدري المقتول فيما قتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن فهذا أ ي ض ا نوع من أ ن و ا ع الفتن جاء التحذير منه في النصوص ا ل ن ب و ي ة وفي النصوص ا ل ش ر ع ي ة ولكن هذا النوع في ا ل ح ق ي ق ة هو تابع للنوعين السابقين لماذا ل أ ن اختلاف الناس وتنازعهم وتناحرهم و ت ق ت ل ه م يكون على ماذا ي جماعه اما على ش ه و ة من شهوات الدنيا ف ي ت ق ت ل و ن ل أ ج ل ما أ و ل أ ج ل حكم و ر ي ا س ة ونحو ذلك وهذا من الشهوات من فتن الشهوات و إ م ا أ ن يكون هذا النزاع وهذا الاختلاف وهذا الاقتتال بسبب شبهات شبهات تلقى على الناس ك ف ت ن ة الخوارج أ س ب ا ب ه ا ش ب ه يلقيها الشيطان في أ ذ ه ا ن هؤلاء الخارجين عن المسلمين وعن ج م ا ع ة المسلمين إ ذ ن فهذا النوع من الفتن يعني خصصته بالذكر ل أ ن الكثير من ا ل أ م و ر التي سنذكرها إ ن شاء الله تعالى في الدرس القادم و ا ل م ت ع ل ق ة ببيان الضوابط ا ل ش ر ع ي ة التي يجب على المسلم أ ن يلتزمها في أ ز م ا ن الفتن يعني تلك الضوابط ا ل ح ق ي ق ة إ ن م ا تتعلق بهذا النوع ولكن هذا ا ل ن و ر كما قلنا لا يخرج عن النوعين السابقين ل أ ن اقتتال الناس وتنازعهم واختلافهم إ ن م ا يكون بسبب شهوات يتنازعون عليها أ و بسبب يعني شبهات أ ف س د ت على الناس علومهم وعقائدهم وتصوراتهم إ ذ ن فهذا ما أ ر د ت بيانه يعني في هذا المجلس حول ما يتعلق ب أ ن و ا ع الفتن وفي الدرس القادم إ ن شاء الله تعالى والذي يكون في ا ل ل ي ل ة ا ل ق ا د م ة سنحاول أ ن نجيب معا عن ذ ل ك السؤال المهم والعظيم وهو كيف ن خ ر ج من هذه الفتن ف ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضاه و أ ن يرينا الحق حقا و ا ر ز ق ن ا اتباعه و أ ن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه انه ولي ذلك والله تعالى اعلم ى و أ ع ل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك